يا من بعثت محمد بالنور بالذكر الحكيم لنسعد وأنا ارتبيت هدي المصائر كي نرى من للحبيب لديك جنا سجادة يا ربنا يا من بعثت محمد بالنور بالذكر الحكيم سعد اسعدة وانرت بالهدي البصائر كي نرى من للحبيب لديك جئنا سجدا جئنا وملء يقيننا ان الهدى وهب وان الامر في ازل الندى فاذا اتيتك حاملا وسر ووزر الخلق من بدء الخليقه سرمدا جئنا وملء يقيننا ان الهدى وهم في ازل الندى فاذا اتيتك حاملا وزري ووزر الخلق من بدء الخليقة صرمدا فالعفو اوسع من ذنوب كلها والفضل يبذل للمطيع ومن عدا فالعفو اوسع بالذنوب كلها والفضل يبذل للمطيع ومن عدا واذا هتيتك عابدا متهاشدا عبر الزمان ولم اذق بك مرقدا فالفضل فضلك يا كريم فالفضل فضلك يا كريم خلقتني ووهبتني وجعلت فعليا مسندا فاذا نجوت وانت ارحم راحب يعفو فليس العفو منك مقيادا